تَتَسْمِيَةُ الْأَنْفَ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ علم إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذكري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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ لُوْحِمْ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَأَطْرَضَ الْمُتَفِّكَةَ أَهْوَ فَغُشَّهَا مَا غُشَّ